واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم وَلَا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا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 ذٰلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَأَتِمُّوا نِسَاءَ صَدِيقَاتِنَّ رِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ, فكلوه هَنِيئًا مَّرِيئًا وَلَا تُمْسِكُوا بِهِ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبَاتِلِ الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِمَا كُتِبَ لَكُمْ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ 124. ومن كان ونيا فليستعفف 125. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 126. فإذا دفعتم إليهم أموالهم 127. فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال لصيبا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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَالْيَخْشَى اللَّهَ وَلَوْ تَرَى مِّنْ خَلْفِ ذَرِّيَّتِكَ ضِعْفًا فَاخْشَوْهُمْ وَعَلَيْكَ وََتَّقُ الله وَنْ يقُولوا قَوْلَ سَددَا إِ الَّذينَ يَكُلونَ وَلًَا لتَمَا ظُلمَن إِ ماَا يَأكُلونَ فيِي بُطُون إِم نضَ وَالس يَصْنونَ سَعير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 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي نَبَهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا مَكَانَ لِكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ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 117. ويأصي الله ورسوله ويتعد حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين 118. يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة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 وَلَْسَة التوْبَة للَِّذينَ يَعملون الساتِ حتىَذَا حَضَرَ حَدَ المَووت حتىَ إذاَا حَضَرَ حَدَ المَوْوتُ قَالَّ إني تُبتُ الآن وَلََّذينَ يَموتُونَ وَمكُفَّ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 وَاشِرُون بِالمَارُوف فَإِنكَرِمَُّ فَسَ تَكرَوا شَيَ وَيَجَلَ اللَّم فيِي وَيجَلَ اللَّهُ فيِي خَيرًا كَث وَإِن أأَرَتتُ مستْتِبِدلَ زَووج م كانَانَ 129. وإذا أتيتم فَلَا النقل طارا 120. فلا تأخذوا منه شيئا 121. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا 122. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض HUMA MANKAHAA BA'UKUM MINAN NISA'I ILLAA MA QAD SASALFA INNU KAANA FAHISHATAN WA MAN QATAA WA SA'A ASBILA وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضع لكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نساء وَرَبَائِبُكُمُ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ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 والله هو الغفور الرحيم يريد الله ليبين لكم وينذركم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم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 فانقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن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 وَبِذِي الْقُرُبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرُبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَامَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ الْنَّاسَ بِالْبُخِي وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا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 أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا أُنْفِقْتُمْ فَتَيَمَّمُوا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عفوا غفورا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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَذُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيَن بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً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 مَسَهُمْ بَل لَّهُ يُزَكّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظُرْ كَيْفَ افْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نصيبا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 من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما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 111. أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا 112. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا 117. جاءوك الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما 118. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما 109. ويسلموا تسليما 110. ولو أنا كتبنا عليهم من أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنا فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله الرسول فأولا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 119. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا 110. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال 111. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تكن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَا وَدَّهِ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوْزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يشرون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فنقتل او يغلب فسنؤتيه اجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال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 117. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا 118. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك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 انهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبنون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القرآن ولو كان من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 ولولا فض الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك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 فَمَا لَكُمْ في المنافقين فئاتين والله ميركسهم بِمَا كسبوا اتريدون ان تهدو من اضل الله اتريدون ان تهدو من اضل الله ومن يضل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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ أَحْرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا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 112. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما 113. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها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 ف فَإِن دَ اللَّ مَ غَالِم كَفًا كَذَانكَكُتُم مِنْ قَبنوا فَمَن اللَّ وَعَلَْكُم فَتَبَيَّْنوا إِ اللَّ كَ بِمَا تَعملَلونَ خَبير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 وَفَلَّلَ اللهَّ جَاهدينَ علىلَ قاعدينِينَ أَجرًا معظِيمَا دَجَاتٍِ مِن مُ وَمَوْفَِةَو وَرَحْمَ وَنكَانَ اللهَّهُ غَفُورَر الرَّحيمَا إَِّينَ تَوفعُ المَل إنكَ وسئلم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قال ولم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك كما اواهم جننم لَنَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلًا لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ كَسَا اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا وفورا.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 إذا كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ على الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِرَائِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَلْمِنَ فإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ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 إن اللَّ كََ غَفُور الرحيمَا وَلَا تُ جد ن الذيينَ يَختَونَسَهُمْ إِ إن الله لا يحِبُّ مَن كَ خَوانًا ثِيمَا يَسْتَخفونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يتَخفونَ مِنَ الل وَهُوَمعُم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 119. إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء 110. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 111. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير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 وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّي مَا تَوَلَّى وَنُصْلِ يَجَنَّمُ وَنُصْلِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ به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 وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيْلًا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَّا لِلْكِتَابَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 ْ أَصْلَمَا وَجَهَم لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسٍ وَتَّبََِّتَ بَرَعِي مَ حَنِيفَ وَاتَّخَضَ اللهَّ إبَضَائِي مَ خَلِيمَا وَلِلَّهِ مَا فيِي السَّمواتِ وَمَا فِي الأم وَكَانَ اللَّم بِكُلِّ شَيم مُحيطَ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا أُتِلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فَيَأْتِي النِّسَاءُ الَّاتِي فَيَأْتِي النِّسَاءُ الَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ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 119. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما 110. وإن يتفرقا يغل الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما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 لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزؤ بها ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم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 يَتَّخِذُونَ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أولئك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 فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا له دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لَا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا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 وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِغُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ عَاهَدُوا حَرَمًا نَاعَمَةً أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ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 والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحي َّ بينَ مِ بعدٍ وَأَحَنَ إِ إِبَراهِيم وَإسممعين وَإسحاقَ وَيعقُوبَ وَأَسْبطِ وَعسَ وَأَوبَ وَيونوس وَيون سَهَونَ وَسُلَم وَآتَن دودَ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 صُبحلَهُ أيكَ لَ وَلَد لَهُ مَا في السموانت وَماَا في الأب وَنكَ فَابِل يوانكينلَ يسَكِ فَمَصحُ أيكونَ بدًا للل وَلَمَل إكَةُمقابون وَلَمل إنكَ تُ المقرابون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 109. ويستنكفوا واستكبروا فيعذبهم, فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا 110. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُوهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ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 فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنفَيَنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ